「気持ちいいですか?」 صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 ق たちはこのように思い出してくれているので、私たちはこのように思い出してくれているので、私たちはこのように思い出してくれているので、私たちはこのように思い出してくれているので、私たちはこのように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 ان كنتم صادقين ف إ ن لم يستجيبوا لك فاعلم أ ن ما يتبعون أ ه و ا ء ه م ومن أ ض ل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين 私たちはこのように見えます。 わいざゆたな عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون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 وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أ م ه ا رسولا رسولا يتلو عليهم آ ي ا ت ن ا وما كنا مهلك القرى إ ل ا و أ ه ل ه ا ظالمون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 افمن َ وعدناه َََُ وعدا ًَْ حسنا ًََ فهو ََُ لاقيه ِِ كمن َ متعناه ََُْ متاع َََ الحياه ََْ ة الدنيا َُّْ ثم َُّ هو َُ يوم ََْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ من َِ المحضرين ََُِْْ ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غويا ك م ا غ و ي ن ا ت ب ر أ ن ا إ ل ي ك ق ا ل ا ل ذ ي ن حق ع ل ي ه م ا ل ق و ل ر ب ن ا أغوينا ه ؤ ل ا ء ا ل ذ ي ن أ غ و ي ن ا أ غ و ي ن ا ه م ك م ا غ و ي ن ا تبرأنا إ ل ي ك ت ب ر أ ن ا إ ل ي ك ما ك ا ن و يعبدون ا إيانا وقيل د ع و ا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب, ورأوا العذاب لو أ ن ه م كانوا يهتدون ويوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أ ج ب ت م المرسلين فعميت عليهم الانباء أ ب ء فعميت عليهم ل ا يومئذ فهم لا يتساءلون اما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى, فعسى أ ن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار よろしくお願いします。 وهو الله, فس وهو الله لا اله الا هو له الحمد في ا ل أ و ل ى و ا ل آ خ ر ة وله الحكم و إ ل ي ه ترجعون قل أ ر أ ي ت م إ ن جعل الله عليكم الليل سرمدا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة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 أ ف ل ا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم 私たちはこのように私たちの思いを聞いていることを知っている人たちにとっては思いを聞いている。 فعلموا أ ن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون 「今夜は私の元気で」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 غير النقض عليهم ولا الضالين。 ان قارونك لم يقوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه أ و ل ي القوه اذ قال له قومه لا تفرح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 ويكانه لا يفلح الكافرون تلك الدار ا ل آ خ ر ه نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين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 إلى قل موسوعه النابلسي ء ا ه هو د ى ومن ض للعلوم ا م ب ا كنت ترجو أن ترجو ي ل ق ى إليك ا ل ك ت ا ب إ ل ا ر ح م ة من ر ي ه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 ولا تكونن من المشركين، ولا تدعوا م ع مع الله إلهين، أخاً لا إله إلا هو, هو، كل شيء هاتكم إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون ألف ل ا なすあいつらこあいやこうなわ、うんらゆふてぬうん。あしばなすあいつらこあい ف こうな ن うんらゆふてぬうん。わら م فليعلمن الله, فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات أ ن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو ن ق ا ء الله ف إ ن أ ج ن الله لات ي وهو السميع العليم ومن جاهد ف إ ن م ا يجاهد لنفسه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 私はこのよ ا に思うべきことは、私はこのように思うべきことは、私はこのように思うべきことは、私はこのように思うべきことは、私はこのように思うべき م とは、私はこのように思うべきことは、私はこのように思うべ私はこのように思うべきこ私はこのよに私はこのように思うべきこ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 ر ر نا نا و ل ئ は جاء نصر من ربك ل このように إ ن ず、私たちはこのように思わず、私 ل ちはこのように思わず、私たちはこのように思わず、私たちはこのように思わず、私たちはこのように思 و ず、私たちはこのように思わず、私たち 知ってますが、私たちはこのように思ってます。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 الله أكبر <ت ص في ق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا ي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم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 إ ن م ا تخلقون انما تعبدون من دونه أ و ث ا ن وتخلقون افكا انما تعبدون من دون الله ا و ث ن وتخلقون افكا و إ ب ر ا ه ي م إ ذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه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 فاعبدوا الله واشكروا له فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إ ل ي ه ترجعون و إ ن تكذبوا فقد ك ذ ب أ م من م قبلكم وما على الرسول إ ل ا البلاغ المبين 「あおきんどはあなたのお気持ちを知りたい」「あおきんどはあなたのおは持ちを知りたい」 يعذب م しよ ش よしよしよしよ م よ ي よしよしよしよしよしよしよし و しよしよしよし م しよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし ل しよしよしよしよしよしよ ولذين ا ك ف ر و ا ب آ ي ا ت الله و ل قائل اخراتي ولك ولذين ك ف ر و ب ayات الله ي و ل ق ا ئ ه ولك ايه و ك ي ه و ايه ولك ايه ولك ا ه ولك ا ي ك ل ه م ع ذ ا ب أ ل ي م ف م ا ك ا ن ج و ا ب ق و م ه إ ل ايه أو حرقوه ف أ ج ا ه ا ل ل ه من انما ل ا لآيات ر إن في ذلك ل ق و يؤمنون و ق ل إ ن م اتخذتم ا من دون الله أ و ث ا ن ا موده بينكم في ا ل ح ي ا ة الدنيا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 「家族のために」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 إ ل ا ا م ر أ ت ه كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا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 الأ ض の ب ه ا ل ل れ ا س و の ا ي ع を ل ه ا إ ل の ا ل ع を ل م و ن I'm not. 「宵の宵の宵の宵の宵」 ا ل ل ط ف ا ت المسلمين ي غ مثل الضالين خ ل ل ط ف ا ت المسلمين مثل ا ل أ ر ض ب ا ل ح ق ان في ذلك ل آ ي ه للمؤمنين اتل ما اوحي إ ل ي ك من الكتاب واقم الصلاه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 ي ش のた و に」 イエスタ日も一日カ ب العذاب و も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日 ي 一 يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أ ر ج ل ه م ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ويقول ذوقوا م ت ع م ل و ن يا عبادي الذين آ م ن و ا إ ن أ ر ض ي و ا س ع ة やあいばあいはあいばあいはあ ن ばあいはあいばあいはあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあいばあい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 نعم أ ج ر العاملين نعم اجر العاملين الذين صبروا و على ربهم يتوكلون, الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكم من دابه في الارض لا تحمد رزقها؟, رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولئن سالتهم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 إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ف أ ح ي, ى به ا ح ي ى به الأرض من بعد موتها ليقولن ا الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار ا ل آ خ ر ه لهي الحيوان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 ومن ََْ أ َ ظ ْ ل َ م ُ ممن َِ افترى ََْ على ََ الله َِّ كذبا ًَِ أ او ْ كذب َََ بالحق َِِّْ لما َ جاءه أ َ ل َ ي ْ س َ في ِ جهنم ََََّ مثوى َْ للكافرين ََِِِْ والذين َََِّ جاهدوا ََُ فينا ِ لنهدينهم ََََُِّْْ سبلنا ُ وان الله لمع المحسنين アンハミーダー。あな ا ل お世話をお聞きしたい。 و ق و ل ك حق و ل ق ا ء ك حق و ا ل ج ن ة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت يدك ف أ ع ط ي ت فلك الحمد اللهم لك الحمد مثل ما نقول وخيرا مما ن ق و ل لك الحمد كله أ و ل ه و آ خ ر ه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت ف إ ن ك تقضي ولا يقضى عليك إ ن ه لا يعز من عاديت ولا يذل م واليت ت ب ا ر ك ربنا وتعاليت نستغفرك من شر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 ل ق ي ت ن ا واجعلها الوارث منا واجعل ث أ ر ن ا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أ ك ب ر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إ ل ى النار مصيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين 「あなたの声が聞こえますか?」 「私の力を借りてくれたのは私の力を借りてくれたのは私の力を借りてくれたのは私の力を借りて اعنا ولا تعن علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا جعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين اليك مخبتين أولا منيبين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا والسلس خائم قلوبنا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياه خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة لنا ونسالك أ ل ك و و ا خيرا ة لنا ل س أ خشيتك في الغيب والشهادة و نعيما س ونسألك أ ل كلمة الحق في الرضا والغضب ك القصد في في والغنى ونسألك نعيما لا ينفذ و ق ر ة عين لا تنقطع و ن س أ ل ك الرضا بعد القضا ء و ن س أ ل ك برد العيش بعد الموت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 「あなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのこと ولا م ر ي ا الا شفيته ولا مبتلا إ ل ا عافيته ولا عقيما إ ل ا رزقته ولا ولدا إ ل ا أ ص ل ح ت ه ولا مجاهدا في سبيلك إ ل ا نصرته ولا أ س ي ر ا من المسلمين إ ل ا فككت أ س ر ه ولا غائبا إ ل ا ر د ت ه ولا غائبا إ ل ا ر د ت ه ولا مسحورا إلا ولا ع ا ف ي ت ولا طالب علم إ ل ا ف ق ه ت ولا امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إ ل ا سددته ولا ظالما الا قصمته ولا طاغيه الا خذلته ولا طاغيه الا خذلته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا و ا ل آ خ ر ة هي لك رضا و لنا فيها صلاح إ ل ا أ ع ن ت ن ا على قضائها و يسرتها لنا برحمتك ي اللهم أرحم ا اغفر لابائنا و أ م ه ا ت ن ا ارفع اللهم قدرهم ويسر أ م و ر ه م اللهم اشرح صدورهم اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا فاغفر لمن مات منهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم و اللهم ج ب ر كسرهم ا اغفر ذللهم اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحه والسرور برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم و ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه لا اله إ ل ا الله عدد ما مشى فوق الارضين ودرجه و الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إ ذ ا اغنقت ا ل أ ب و ا ب ويا رجاءنا إ ذ ا حضر الحساب اللهم لقنا الجواب اللهم لقنا الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح ب ن ا ضيق ملاحدنا اللهم اجعلنا ممن يبشر فيها بالروح والريحان اللهم انسنا فيها ب أ ع م ا ل ن ا الصالحه اجعل ا ل ق ر آ ن انيسنا اللهم لا تجعل قبورنا ح ف ر ة من حفر النار برحمتك يا أ ر ح م الراحمين لا إ ل ه إ ل ا الله ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما قدرناك حق قدرك خيرك إ ل ي ن ا نازل وشرنا إ ل ي ك صاعد ق ض ا ء ك فينا عادل و أ م ر ك فينا نافذ ومنا المقصر ومنا المذنب ولسنا أ ب ر ي ا ء فنعتذر ولا أ ق و ي ا ء فننتصر ولكن سولت لبعضنا نفوس ولكن سولت لبعضنا نفسه فغرق في لجج المعاصي والاثام و إ ن ا جميعا ب ا ل إ س ا ء ة مقرون وبالذنوب معترفون نبوء إ ل ي ك ب آ ث ا م ن ا نبوء إ ل ي ك بنعمتك علينا يا مرا انا ع ل ى م عاصينا فلم يفضحنا و ق ل ع ن د ن ع م ت ه شكرا ن فلم يحرمنا يا ذا المعروف الذي لا ي ق ص أ بدا ويا ذا ا ل نعمى ا ل ت ي لا ت ح ص ى ع د د ه ما الذي دعك ا فى ح ر م ت ه م ن الذي ف ر إ ل ي ك ف ط ر ت ه سبحانك ما أ ح ل ا م ك سبحانك ما أ ك ب ر ك سبحانك ما أ ج ل ك سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل سبحانك يا الله نتوسل إ ل ي ك يا رب يا رب اعتق رقابنا من النار لا تجعل منا شقيا ولا م ح ر و م ة يا رب حرم جلودنا على النار يا رب حرم جلودنا على النار يا رب اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا ورقاب ابائنا و أ م ه ا ت ن ا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا و إ خ و ا ن ن ا و أ خ و ا ت ن ا ومن له حق علينا اعتقنا ج م ن ا ا ل ن ه ن س أ ل ك ل ذ ة النظر إ ل ى وجهك يا رب يا رب ن س أ ل ك ل ذ ة النظر إ ل ى وجهك يا رب ن س أ ل ك ل ذ ة النظر إ ل ى وجهك الكريم برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم إ ن ا نودع شهرنا على تقصير منا وقد أ د ي ن ا فيه قليلا من كثير وقد أ ن خ ن ا مطايانا ببابك سائلين فتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا اللهم إ ن كان في سابق علمك أ ن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه ولكن يجب ان ل ا وما يكون ل ب ي هناك اشياء ن ويكون هناك وعمل اشياء ل ويكون هناك ج ا اشياء ويكون هناك قوي اشياء ويكون هناك ا ش ي ا و والأرض ا ت أ ش ك و إ ل ي ك حال اخواننا في غزاه انت حاسبنا الله ونعم الوكيل يا رب يا رب ضاقت ليس لها إ ل ا أ ن ت يا رب يا رب يا رب اكشفها ليس لها إ ل ا أ ن ت يا رب يا رب ارفعها ليس لها إ ل ا أ ن ت يا رب يا رب رحم أ ط ف ا ل ه م وشيوخهم ونساءهم أ ن ت أ ر ح م بهم منا و أ ن ت الحكيم و أ ن ت العدل و أ ن ت العليم يا رب يا رب لا تخذلهم إ ن تخذلهم فلا غالب لهم يا رب انصرهم يا رب كن معهم يا رب أ ي د ه م يا رب انصرهم يا رب ق و م عزائمهم يا رب أ و ق ف ن ز ي ف دمائهم يا رب يا رب احفظ عليهم اعراضهم وديارهم واموالهم يا رب أ و ق ف نسف دمائهم يا رب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نتوسل إ ل ي ك إ ل ا نصرتهم عاجلا يا رب ارحمهم يا رب ارحمهم اللهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم يا قهار يا جبار انتقم من اليهود يا رب انتقم من الصهاينه ت ق م من ا ل ص ا يا رب انتقم من ا ل ر ا ف ض ة يا رب انتقم منهم اجمعين يا رب أ ر ن ا فيهم ما تقر به عيوننا أ ر ن ا فيهم ما ت ق ر به عيوننا و تشفى به صدورنا و ي ذ ه ب به غيظ قلوبنا اجعل أ س ل ح ت ه م و ا ل ي ا ت ه م دمارا عليهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا سامع الدعاء يا رب ا ل أ ر ض والسماء اللهم ما س أ ل ن ا ك ف أ ع ط ن ا و ما لم ن س أ ل ك ف ابتدئنا و ما قصرت عنه امارنا فبلغنا اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف و عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد